آه يا عيال يا عين دايا يا يا يا بالفقد واللمات بالشيا يا يا لا ضاع نعن ما حد وقف دونا دون ولا نغار غم مبلع عيون هائي من خطوا ما دين لكن مع ذلك شيعوك يا ابن رسول الله واروك الثرى. ها ثم ايه وضعك ولدك في ملحودتك. اشفي عليك يا ابا ابن الله. شن المقارنة بين الامام الرضا والامام الحسين. يا ويلي. نزل ابوها بحبره ومن القلب ذارات لا طعن بجثته لا شاف طعنا بجثه لا عايه نصاب لا عايا اكبر بالجسد لا اشلع نشياب لا عاين من الخيل اضلع كثير لا عاين من الخيل اضلع كثير يا سعد الله الباب محمد السجاد من عاد لحد والد ويدفين الاجساء سبعين جذة اللي دفنها كهون وولاد يبغبور ناسون يا يا يا ياسح طهام بالحفظ يا بي أنا لصار بي ولا جربناش ولا جربناش شبتك جسدي بالخيل ينده اي والله بالخيل يندا استحمل شويه والله ينده تعال الوقت نزل دك جسد والراس صارت لي يا آي آي آي آي أهمى البيت حتى منهم أخلاف وربو